الغذاء القرآن الكريم من القاهرة النور أشرق في العود جميل غذاء الروح فترة صباحية نقدمها لكم لمدة ساعتين me! بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل هذه الفترة التي تمتد بكم حتى العشرة إن شاء الله تعالى يشرف على هذه الفترة الزميل على عربي أما الإشراف العام فهو للزميل محمد عرضه إخوة الإيمان والإسلام موضوعنا اليوم بمشيئة الله وحوله هو الإنساق سبيل من سبل الخير نتعرف على نظرية الإنساق وعلى ضوابطها في الإسلام أيها الإخوة المؤمنون معنا ضيفا كريما صديلة الدكتور عصام أهوبي إمام وخطيب مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة وأشرف أن أحاوره محدثكم وسام البخيري ومعنا من هندسة الهواء عاصم محمد يوسف أي الإخوة المؤمنون استفتحوا بهذه الآيات البينات من صورة فاطر مع القارئ الشيخ محمود علي البناء أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما وحزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور <تصفيق> انغم من فضله إنهم مع هذه تلاوة مباركة من صورة فاطر للقارئ الشيخ محمود علي البنا. أيها الأخوة المؤمنون إن شاء الله تعالى سوف تكون مشاركاتكم من خلال الرسائل القصيرة على 17-11 نريد أن تتلو بدلوكم من خلال هذا الموضوع الذي نتحدث عنه عبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة وهو الانفاق وضوابط الإنفاق دكتور عصام يعني هذه التلاوة المباركة التي استمعنا إليها من صورة فاطر من القارئ الشيخ محمود علي البنا هل هناك بعض من الإشارات التي تخدم هذا الموضوع؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وسلم لهما السلم كثيرا وبعد الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الأيات بقوله تعالى في صورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لانتبوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور حينما نمع النظر في هاتين الآيتين الكريمتين نرى أن الله سبحانه وتعالى ختم هاتين الآيتين بقوله تعالى إنه غفور شكور العلماء يقولون الله عز وجل هو المعبود هو الذي ينبغي أن يعبد وأن يقدس بالعبادة سبحانه وتعالى يتوجه إلى عباده بالشكر رغم أن العبد هو الذي ينبغي عليه أن يشكر ربه لكن الله عز وجل ختم هاتين الآيتين بالمغفرة وبالشكر ووعد الله لا يخلف ولا يتغير ولا يتبدل لذلك الله عز وجل يتوجه ببرقية شكر وإجلال واحترام وتقدير إلى من؟ إلى الذين يتلون كتاب الله ولم يقل ربنا الذين يقرؤون كتاب الله وإنما قال يتلون كتاب الله لأن هنالك فرقا بين التلاوة وبين القراءة كل ما سوى كتاب الله يقرأ أما كتاب الله لا بد أن يتلعه المقصود بضوابة التلاوة بالضبط بمعنى أن نقرأ القرآن الكريم تلاوة جيدة أن نقرأه من أعماق القلوب أن نقرأه بأمسنة ذاكرة أن نقرأ القرآن بتفكر وتمعن، أن نقرأ القرآن الكريم ونحن نوكن أن هذا الكتاب هو السر الذي يربطنا بربنا سبحانه وتعالى وأن نعلم أن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، نعم. وأن من أتاه الله تعالى القرآن فظن أن أحدا في الدنيا أعظم منه فقد حقر ما عظم الله وأن الإنسان حينما يحيى مع القرآن فإنما يحيى حياة كريمة وإنما يرضى عن نفسه رضا وإنما الله سبحانه وتعالى يعطيه خيرا كثيرا في دنيا وفي أخرى هذا بنسبة الاتلاوة يتلون كتاب الله وأقام الصلاة نعم. والصلاة بد أن تقام ولا تؤدى ولا تفعل لذا لم نرى آية واحدة في كتاب ربنا دعا ربنا فيها إلى فعل الصلاة أو إلى عمل الصلاة إنما يكون طبعا. إقامة ومعنى إقامة أن الصلاة ينبغي أن تؤدى من أولها إلى آخرها من تكبيرة الحرام إلى مختتم الصلاة مع التسليم لابد أن تؤدى في سكينة وفي خشوع لذا قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا هنا ينبغي أن أتوقف عند قول الله عز وجل مما رزقناهم مما أصلوها سلوء العربية من أي شيء أي من أي شيء رزقهم ربهم فينبغي عليهم أن ينفقوا منه كبيرا أو صغيرا كبيرا أو صغيرا وعلما بأن النفقة ليست قاسرة على المال فحسب هذا فهم خاطئ العلم ألبا يجتمل ذلك هذه الغني يجب عليه أن ينفق والفقير واجب عليه أن ينفق والعالم واجب عليه أن ينفق والمتعلم واجب عليه أن ينفق والصحيح المعافى في بدنه واجب عليه أن ينفق، والمريض واجب عليه أن ينفق، وكل إنسان صاحب أدب وخلق قوي، وواجب عليه أن ينفق. للناس الأدب الطيب والأخلاق والقيم الإسلامية النبيلة الأصيلة التي تأدب بها من خلال أدب القرآن الكريم ذاته. ولذلك من خلال الدعاء، يعني أجد أن البعض يعني دائما يضيق واسعا، فيقول الله. اللهم بارك لي في مالي. فنقول له يعني واسع القاعدة فقل اللهم بارك لي في رزقي سواء كان زوجة أو مال أو طحة أو نفس أو خلاف ذلك بارك الله فيكم يعني ما شاء الله حضرتك أشفت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي اولا الغني واجب عليه أن ينفق من غناه مالا للفقير المعدم وهو حينما يعطي مالا للفقير لا يتفضل عليه بهذا المال لماذا؟ لأن هذا المال الذي أعطاه للفقير هو حق معلوم للفقير في مال الغني <تصفيق> فهو لي تفضل عليه بهذا المال وأيضا واجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه لأن الله أغناه من فضله لماذا؟ صلى الله يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وأيضا الفقير واجب عليه أن ينفق بمعنى أن ينفق من نفسه قناعة ورضا وزهدا وتقشفا وأن ينفق من نفسه أدبا وأن ينفق من نفسه حسنا رضا عن الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب والعالم واجب عليه أن ينفق العلم وأن يبذل قصار الجهد والجهد في إيطال هذا العلم إلى المتعلمين لأن العلم أمانة ولأن العلم دين فانظروا عن تأخذون دينكم وهذا المتعلم واجب عليه أن ينفق الصبر وأن ينفق كل ما في وسعه في سبيل تحصيل العلوم النافعة المثمرة التي تفيد الناس جميعا إذن دكتور عصام أفضل المقاطعة فكرة هذه الحلقة من غذاء الروح هي أن نتوصر سويا الطريق المستقيم إلى الانفاق، وبالتالي حينما نقول إخوة الإيمان والإسلام أن الشريعة الغراء لم تترك لنا شاردة ولا واردة في حياة المسلم إلا وضبطتها بضوابط محددة للغاية وذلك لتحقيق أقصى ما يمكن من النفع والفائدة لمن كلف بذلك وأيضا تحقيق أقل الخسار إنجاز التعبير في هذا الموضوع لذلك إن شاء الله تعالى سوف نتعرف من خلال هاتين الساعتين على ضوابط الإنفاق كجزء مهم من حياة المسلم الاقتصادية وأيضا أثر هذا الإنفاق على حياة المجتمع نتواصل معكم من خلال الرسائل القصيرة 17-11 وإن شاء الله تعالى نتواصل مع دكتور عصام الروبي إمام وقتين مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة بعد هذا البرنامج إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عصا ويرعاها نصر الكنانة ندعوك يا تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها برنامج يكتبه ويقدمه كمال نصر الدين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون تحت عنوان ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار نلتقط هذه الصفحة من كتاب فضائل مصر المحروسة لعمر بن محمد بن يوسف الكندي وقد ذكر فيها ما تميزت به مصر عن سائر البلاد من الخير العظيم وما جنبها الله من الشر الوبيل يقول ابن الكندي وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به وأوثرت به على غيرها فروى الصحابي أبو بصرة الغتاري قال مصر خزانة الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرض كلها قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفير عليم ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وبادل من جميع الأرض كما يقول ابن الكندي في كتابه فضائل مصر المحروسة وجعل الله تعالى مصر متوسطة الدنيا وهي في الإقليم الثالث والرابع فسلمت من حر الإقليم الأول والثاني ومن برد الإقليم الخامس والثالث والسابع. فطاب هواؤها ونقي جوها وضعف حرها وخف بردها وسلم أهلها من مشات الجبال ومصائف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وطواعين الشام وغيلان العراق وحمى خيبر وأمنوا من غارات الترك وجيوش الروم وطوائف العرب ومكائد الديلم وسرايا القرامطة واندفاع الأنهار وقحط الأمطار وقد اتنفتها معادن رزقها وقرب تصرفها فكثر خصبها ورغد عيشها ورخص سعرها ثم ينقل عن سعيد بن أبي هلال قوله مصر أم الدنيا وغوث العباد ويذكر أن مصر مذكورة في سائر قطب الأوائل وأنها مصورة وسائر المدن حولها مادة أيديها إليها تستطعمها ثم يقول ابن الكندي وأجمع أهل المعرفة أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون الرزق بها وأن أهلها لا يطلبون الرزق في غيرها ولا يسافرون إلى بلد سواها لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا وينقل عن يحيى بن سعيد قوله جلت البلاد فما رأيت الورع ببلد أعرفه إلا بالمدينة ومصر ثم يروي عن خالد بن يزيد قوله كان كعب الأحبار يقول لولا رغبتي في الشام لما سكنت إلا مصر فقيل له ولما ذاك يا ابا إسحاق قال إني لأحب مصر وأهلها لأنها معفاة من الفتن وأهلها أهل عافية ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه وهو بلد مبارك لأهله فيه وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة مصر خزانة الله من أرادها بسوء قصمه الله وذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال جلت الدنيا ورأيت أهلها ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والاردن وما بنته الشياطين بتدبير النبوة فلم أرى مثل أهرام مصر على حكمتها ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي بملوكها وحكمائها حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطا ويرعاها نصر الكنانة ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها عزة الشمس عين لها والليل نجواها برنامج يكتبه ويقدمه كمال نصر الدين أيها الأخوة المؤمنون ما زلنا نتواصل وإياكم عبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة من خلال فترة غذاء الروح ساعتنا الآن الثامنة والثلث أي الأخوة المؤمنون محاور هذه السهرة التي نلقاها معكم إن شاء الله تعالى هي مراعاة الأولويات في عملية الإنفاق والاعتدال والتوسط والبعد عن الإسراف كذلك الابتعاد عن التقليد في عملية الإنفاق وهي نقطة حيوية يعني لابد أن نسلط الضوء عليها فذلك الابتعاد عن النمط الاستهلاكي الترفي والكماري. ونختم هذه المحاور بقولنا افتغاء رضا الله سبحانه وتعالى في أداء ما هو مطلوب منا من نفقات يقدمها الإنسان من أجل طبعا البعد الأخروي وهو نظر إلى الآخرة والجزاء الأخروي دكتور عصام روبي إمام وخطيب مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة بداية أنا أعرف تماما أن هناك انفاق وأن هناك رب كريم سوف يحاسبني على ما أنفقه سواء في صحة أو في مال أو في أي شيء لكن لا أسعى إلى هذا الأمر بالتالي لا أعرف ما هي الأولويات التي أنفق فيها كيف أربي نفسي على ذلك الله سبحانه وتعالى حدد مصارف شرعية واجب علينا أن ننفق أموالنا فيها هذه المصارف أولا لابد أن نفرق بين حق معلوم وبين حق غير معلوم بمعنى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مرة يقول والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم ومرة يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ومعنى ذلك طالما أن الله عز وجل قال حق المعلوم فهذا الحق هو ما رزكاة باتفاق بين أهل العلم جميعاً. نعم نعم أما إذا قال الله عز وجل عن الحق دون أن يقيده بقوله تعالى معلوم فهذا هو معنى النفقة ومعنى التبرع ومعنى التصدق ومعنى الخير في سبيل الله على أي وجه كان. عطل نقود مثال على ذلك في صورة البروج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بالضبط المقصود هنا الذكاء من الصدقة ماذا؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الله سبحانه وتعالى قصد بهذه الآية مال الزكاة قصد بها مال الزكاه قولا واحدا لماذا لان العلماء حينما عرفوا الزكاه قالوا الزكاه هي حق معلوم في مال معلوم يصرف في زمان معلوم الى اصناف معينه بشرائط معلومه هذا هو معنى تعريفي الزكاه إذا نعود لمحورية المعلوم الغير معلوم إذا الذكاء عبارة عن حق معلوم. أي المال إذا بلغ النصابة وحال عليه الحول فهذا حق معلوم لله سبحانه وتعالى في مال الغني هذا الحق يصرف في زمان المعلوم بدليل قول الله تعالى وآت وحقه يوم حصاده ثم إن هذا الحق يصرف إلى أصناف بشروط معينة نقرأ قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله فريضة من الله وتأمل معي كيف بدا الله عز وجل الايه بقوله إنما وهي من إحدى اساليب القصر ومعنى هذا أننا لا يجوز لنا أن نزيد على أصناف الزكاة أكثر من ثمانية مش ممكن يكون سبعة؟ ولا تسعة لا. هم ثمانية ممكن يختفي منهم بعض الأصناف البعض يقول طالما أني أؤدي الضرائب للدولة فالزكاة هنا نؤخرها قليلا يعني ما الحكمة أو ما هو التوجيه الأمثل لهذا الأمر أولا هذا مفهوم خاطئ لأن هناك فرقا بين الزكاة التي هي نمو وطهارة وزيادة وبين الضريبة التي هي غرامة وكلفة والضريبة لا تغني بأي حال من الأحوال عن إخراج الزكاة حتى لو اقتطعتها من الزكاة هذه مسائل تجارية قانونية طبعا. لا بأس بها نعم. لكن ينبغي ال الإنسان منا أو المسلم منا سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن الحق المعلوم الذي واجب للفقير في ماله وهو الزكاة أما لا يسأل عن الضريبة وإذا كانت الدولة قد فرضت ضريبة معينة على نوع معين أو على تجارة معينة أو على ممارسة نشاط معين فأيضا ينبغي لهذا المواطن أن يحترم كلام الدولة وأن يعفي تلك الضريبة لأن الدولة تصريفها في مصارف هي أعلم بها يعود النفع بها على كافة المواطنين جميعا بالمناسبة هل مسألة الإنفاق واجبة على كل طوائف المجتمع الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من شيء وحينما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الإخلاص ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم بنعمة أي أن الله عز وجل أوجب على كل إنسان أن ينفق مما أتا فالغني واجب عليه أن ينفق من غنى مالا وأن ينفق من غنى شكرا على ما أغناه الله عز وجل من فضله والفقير واجب عليه أن ينفق من فقره لعلك تسألني ماذا ينفق الفقير من فقره أقول لك الفقير واجب عليه أن ينفق قناعة وأن ينفق رضا عن الله سبحانه وتعالى الذي أفقره لعله يعلمها ربنا لأن من الناس من لا يصلحه إلا الغنى فأغناه الله ولأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر فأفقره الله ولأننا نرى بعيوننا أشياء نراها أنها خير وهي في مقدور علم الله الشر ذاته ونرى أمورا شرا وهي في مقدور علم الله هي الخير ذاته وما نراه بعيوننا خيرا قد يكون هو الشر وما نراه بعيوننا شرا قد يكون هو الخير وقد تأتي المصرة من المضرة وتأتي المدرة من المصرة والله يعلم أنتم لا تعلمون البعض دكتور عصام يقول مثلا دكتور عصام لديه المال الوفير عليه أن يتصدق أما أنا لا أملك شيئا إذا علي أن أفتش عن جانب آخر أنفق فيه لسبيل الله سبحانه جزاك الله خيرا هذه لفتة طيبة منكم لماذا لأن الله عز وجل أعطى لكل إنسان ما يستطيع من خلاله أن ينفق بمعنى هذا الإنسان الذي عافاه الله عز وجل في سمعه وعافاه في وصله وعافاه في بدنه ويجب عليه أن ينفق من صحته أن يقوم ساجدا راقعاً قانتاً لله عز وجل وأن يذكر ربه وأن يجعل لسانه رفلاً بذكر الله وأن يسعى في قضاء حوائج الناس وأن ينشر بينهم الخير والأمانة وأن يفعل الخير كله أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر وأن يفعل الخير طالما أن الله وهبه صحة وعافية في بدنه وأن يشكر الله عز وجل على هذه الصحة وعلى هذه العافية هذه زكاة. نعم. وحتى المريض أيضا المريض الذي أمرده الله والذي فعله الله عز وجل في بدنه يجب عليه أن ينفق لعلك تسألني كيف هذا؟ كيف ينفق هذا نعم. المريض؟ أقول لكم المريض يجب عليه أن ينفق أولا. أن ينفق أن الله عز وجل ما بثله إلا لأنه أحبه، وما أخذ منه إلا ليعطيه، وما حرمه من شيء إلا ليتفضل عليه. والصدق أيضا تهرة له. وأن يعلم أيضا أن يعلم أيضاً أن الله عز وجل بثله بهذا المرض ليرفعه مكانة عالية عنده. في الحديث أن الله عز وجل لا يكتب للعبد المكانة العالية في الجنة. لا يبلغها بعمله فيبتليه الله من البلاء حتى يبلغه إياها رغم أنفه الله لو أن المرضى فهموا هذا الحديث ففهما صحيحا لا أقول فمنوا المرض وإنما ما يئسوا من أمراضهم وإنما شكر الله عز وجل على ما به إن الله تعالى يكتب للعبد المكانة العالية في الجنة ما ينبغي للإنسان أن يصل إليها بفعل يفعله في دنيا لكن الله عز وجل وبيلغه تلك المكانة لصدم إيمانه وصبره واحتسابه أجره عند الله عز وجل على هذا البلاء الذي اتلاه الله تعالى فالمريض واجب عليه أن ينفق على هذا المرض أن يكون شاكرا وأن يكون صادرا وأن يحمد الله عز وجل على ما ابتلاه وأن يعلم أن الله عز وجل ما ابتلاه إلا لأنه أحبه يعني هنا العديد من الرسائل التي وصلتنا منها السيد الحديدي يقول من جوانب الإنفاق المهمة كثالة اليتيم التي بسببها تكون معية النبي في الجنة وأيضا هناك مستمع يقول الإنفاق في سبيل الله نعمة من الله يمنها على عباده والإنفاق له سبب في خدمة المجتمع والنهوض به وهذا من صديق البرنامج أحمد رمضان لكن دكتور هناك سؤال من مستمع خالد عبد العليم يقول يسألونك ماذا ينفقون قل عفو نرجو إضاحة هذه الآية سبحان الله هذه الآية فيها أدب رفيع جم من الله سبحانه وتعالى في إجابة هذا السؤال يسألونك يا محمد ماذا ينفقون قل العفو العفو هنا بمعنى الزائد أي ما زاد عن أموالهم وما زاد عن نصاب أموالهم وما زاد عن مدخراتهم وعن حاجاتهم وعن متطلبات حياتهم فلزاما عليهم أن ينفقوها لزاما عليها أن ينفقوا منها لكن بعض العلماء يقولون معنى العفو هنا أي أن الله عز وجل لم يحدد مقدارا معينا في أقل نفقة للإنسان بمعنى أو أن الإنسان نفق أو أنفق نفقة صغيرة أو كبيرة من مال أو من غيره فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها من بل إن الله عز وجل يربيها له أي يزيدها له كما يربي أحدكم فلوه ومعنى ذلك أن النفقة الصغيرة قلت في عين الإنسان فلو أنه أنطقها خالصة لوجه الله عز وجل فأن الله عز وجل ينميها له ويجعل فيها الخير الكثير والأجر المضاعفة حينما يلقى ربه عز وجل ولذلك نرى قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لعلك تلاحظ <تصفيق> معي أن الله عز وجل قال في الآيتين الكريمتين التي بدأ بهم البرنامج قول الله عز وجل إن الذين يكون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور تأمل معي كيف ختم الله عز وجل هاتين الآيتين الكريمتين بقوله تعالى إنه غفور شكور فالذي يملك أن يغفر الذنوب جميعا هو الله عز وجل والذي يشكر الإنسان على فعله هذا الخير وهو تلاوته القرآن الكريم وإقامته للصلاة وإنفاقه من ماله أو إنفاقه المال في سبيل الله الله عز وجل يخبر عن ذلك بأن هذه تجارة لن تبور وأن هذه تجارة رابحة لا خسارة فيها ولا بوار فيها ابدا وأن الله عز وجل وعد من فعل ذلك بالمغفرة وعده بالشكر ومعنى ذلك كان الله يقول أيها المتصدق وأيها المنفق أنا أتوجه إليك ببرقية شكر لأنك تصدقت على عيالي كما ورد في الحديث أن الأغنياء هم وكلاء الله وأن الفقراء هم عيال الله فإن دخل وكلائي على عيالي أذقتهم من عذابي وهواني ولا أبالي وإذن ورد بأن الفقير يتعلق بالغني يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا الغنية لماذا منعني معروفة ولماذا أغلق عني بابه؟ ومن هنا ينبغي لنا جميعا أن نعلم أن قول الله عز وجل في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون كل العفو هذا أدب رائع من ربنا بمعنى أن الإنسان الله عز وجل لم ياجع قصدت تماما قصدت المر العلماء يقولون لا حد لأقله أو لأكثره من أراد أن ينهر مرأة ولو مليارا فليفعل ومن أراد أن يعطيها ولو صاغا واحدا فليفعل لا حد لأقله ولا لأكثره كما يقول أهل العلم إذا ف... دكتور عفواً المقطع يعني هل فكرة الإنفاق في سبيل الله سواء إنفاق صحة أو إنفاق مال أو إنفاق وقت أيضاً أو, أو إنفاق علم نعم أو إنفاق علم أو انفاق تعلم أو تعلم أو إطاق أدب حضرتك إيه مثلا لو أن هناك إنسانا لا يملك من الدنيا شيئا على الإطلاق لكنه يملك الأدب الطيب والأخلاق الفاضلة لزاما عليه أن ينفق من أدبه الذي تأدب به من خلال أدب القرآن ولزاما عليه أن ينفق القيم الحضارية الخلاقة الأصيلة النبيلة التي تعلمها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه السلام بمعنى أن أي إنسان خلقه ربه ووهبه عقلا وميزه عن سائر المخلوقات فلزاما عليه أن ينفط عليه أن يفتش في نفسه إن كان صاحب مال أنفق من مالي، وإن كان صاحب صحة وعافية أنفق من صحته وعافيته وإن كان صاحب مرض وداء وشكاية أنفق من هذا، وإن كان صاحب أدب رفيع وأخلاق طيبة أنفق من هذا الأدب ومن هذا الأدب ومن هذه الأخلاق الطيبة ونشرها بين الناس لكي عُمَّ الخير في المجتمع من أوله إلى آخره، وهذا هو الهدف الأساسي لرسالة الإسلام السامية. مستمعين العزاء ما زلنا نتواصل وإياكم عبر التليفون رقم سبعة رسائل القصيرة سبعة وموضوعنا هو الإنفاق معنا مداخلة هاتفية من صديلة الشيخ أحمد علوان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه أه أه الحمد لله رب العالمين، فضيل الشيخ أحمد علوان يعني نحن نتحدث عن الإنفاق في الإسلام. والنظره إليه هنا نريد أن نتوقف عند فقه الإنفاق في القرآن وفي السنة المطهرة نريد إطلاقة على هذا الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وشيد المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فجداية أرحب بضيفك الجليل فضل السورة الثامن الله أن ينفع به حيثما أو صحل في وأن ينفع لكم مبارك الله سيد القبل بالنسبة لفقه الإنفاق يعني ربما يعني بعض الناس ينفق اموالا كثيرة واموالا فائلة هنا وهناك لكن يعني ربما يرى المجتمع أنه ليس في حاجة إليها أو ربما لو أنفقها في جهة أخرى كانت أنفع وكانت أنجح للمجتمع وللأطراب ولمن يسكنون في مجتمعه وفي حيه يعني مثلا ربما نرى بعض الناس يعني يساهمون ويسارعون ويتسابقون في بناء المساجد نحن ننفق مثل هذا العمل لكن ربما هناك أعمال أخرى تحتاجها هذه القرية أو يحتاجها هذا المجتمع مثلا بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء المصانع، يعني وقد يحصل على مثل مثل التواف الذي وعد الله سبحانه وتعالى به إذن إذن هي عن... الأولويات فضلت الشيخ أحمد. ينبغي أن يكون عندنا تفق في الأولويات مم. يعني الأهم في يعني أو ال المهم في الأهم فالإنسان يعني الذي ينفذ والذي يتصدق والذي يبذل في جهود الخير ينبغي أن يراعي هذه المسألة أن يكون هناك كفّق نقطة في يعني أن مثلا شيخنا يتحدث فيها من يذهب إلى العمره كل عام أو إلى الحج كل عام وربما نجد يتيمة لا تستطيع أن تتزوج وربما نجد طالبا لا يستطيع أن يكمل علمه وربما نجد محتاجا أو صقيرا أو مريضا لا يجد من يساعده ويقف في وهذا الذي يذهب إلى العمر ينصف الالاف يعني الأموال الصائلة ويطرق هذا المسكين وهذا المحتاج وهذا المريض وهذا اليتيم وهذا الذي يعني يستاج إلى من يقف بجواره فمن ثق الأولويات أن نرى هذه المسائل كلها بوصفكم يعني إمام وخطيب بوزارة الأوقاف حينما تلقون أحد خطب الجمعة في مسألة الإنفاق كيف يمكن تفعيل هذه القبة في المجتمع أو في البيئة التي تحيا فيها يعني لو هناك مثلا احتاج واحتاج الى إلى أن يعني نتكلم عن مسألة معينة أو نحث الناس على أن ينفقوا في وجه معين من وجود الخير فانه يعني من الواجب على الإمام هو يجب على هدعية أن يتفعل مع الناس بتواجده معهم وأن يحسهم على الإنصاب في هذه المسأة وأن يتواجد معهم وأن يكون له يعني سبق في هذا يعني مثلا لو قال مثلا نحن نريد أن ننصب في مكان معين أو في جهة معينة لو مثلا قال وأنا أول من يساهم في هذا هذا يعني يكون يعني ضرب الخدوة وضرب المثل في أنه أول من بدأ كما كان يفعل رسولنا وكما كان يفعل سلفنا الصالح مثلا هذا وجدنا الوجود أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة الطيبة فضيلة الشيخ أحمد علوان ونتواصل مع دكتور عصام روبي إمام وخطيب مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة يعني هناك بعض من فقه الأولويات التي أراد أن يوضحها فضيلة الشيخ علوان هل هناك أي تعقيب على هذه النقطة لزا الله أخانا الكريمة فضيبة الشيخ أحمد علوان خير الجزاء على هذه المدخلة الطيبة المباركة وأيضا أود أن وضح شيئا هاما غاية في الأهمية الإسلام أتى بمجموعة كبيرة من الأولويات منها أولوية العلم على العمل أولوية العلم على العمل اقرأ قول الله عز وجل فاعلم أنه لا اله الا الله والتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نرى أن الله عز وجل قدم العلم اولا ثم أمرنا بالعمل بعد العلم ولا يوجد ابدا في القرآن الكريم آية ذكر فيها ربنا العمل وأمر به دون أن يصدق هذا العمل علم وهذا واضح اقرأ قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو العلم ثم أمره بعد هذا العلم في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنون ونتهزا والعمل اقرأ قول الله عز وجل اعلامه أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذا هو العلم أين العمل في الأية التي بعدها مباشرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم اقرأ قول الله عز وجل اعلامه أنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا هو العلم أين العمل أين العمل فاتقوا الله ما استطعتم كذلك من فك الأولويات هنا في, في, في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه أن نجعل من الأسر الفقيرة المعدمة التي لا تجد متطلبات الحياة من ماكل ومشرب ومطعام ومسكن أن نحولها من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة وهذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الأغنياء والله هذه يعني رسالة من مستمع رقم هاتفه في يقول أريد توجيه كلمة لرجال الأعمال المسلمين أن ينشئوا مصانة للشباب لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف أصطاد. نعم هذا هو الإسلام الإسلام لا يريد منا أن يتحول الناس أن يتحول الناس إلى إلى إلى أسر مستهلكة يعيشون على أموال الأغنياء ويعيشون على أشياء يعني تعطى إليهم من قريب أو من بعيد وإنما الإسلام يريد للفرد المسلم حتى ولو كان فقيرا أن يكون بازلا غاية الجهد والجهد في أن يبني نفسه بنفسه وأن يأخذ أموال الزكاة ليجعل من خلالها مجتمعا صالحا ومن هنا ينبغي أن نمد جميعا أيدينا. أيضا واحدة في أن نحول تلك الأسر التي تعودت تكرارا ومرارا وسنينا عددا تحولت إلى أنها تأخذ ما لم تأخذ تاخذ من أموال الزكاة وأقلمت نفسها على ذلك لأن نريد أن نحولها من أسر فقيرة معدمة مستهلكة تعودت على ذلك وردية بهذه الحياة وردية أن تكون صاحبة اليد السفلى دائما وأبدا لا علينا أن نحولها إلى أسر منتجة فعالة لها بصمة في المجتمع وهذا هو الغاية التي يسعى الإسلام إلى بثها وإلى نشرها في المجتمع كله لأن المجتمع لا يريد طبقية لكن كما تعلم أن الإسلام بريء من صراع الطبقات نعم دكتور يعني أنا أريد دائما من خلال فترة غذاء الروح أن أذكر أستاذ المستمعين بضرورة تجديد النية. يعني إذا نظرنا إلى صاحب مصنع وقلنا له لماذا فتحت هذا المصنع أقول لكي يرتقي مستواي الاجتماعي وخلاف ذلك لا أنا أريد أن تجدد النية أن يكون الهدف هو أن توسع على الأمة الإسلام وأن توسع على شباب الإسلام وأن يكون كذلك كلنا في هذا الأمر أخرب إلى عملي فأجدد النية حتى أقوم وأنتج و... و... وأوسع على أهلي وأولادي وخلال ذلك نريد فكرة تجديد النية إنما العمال بالنيات بالضبط الله سبحانه وتعالى يقول ألا لله دينه الخالص ناس. ومعنى ذلك أن المسلم ينبغي أن يتعبد لله عز وجل في كل عبادة وفي كل شأن من شؤون حياته أن يجعل هذا الأمر أمر خالصا لمولاه ألا لله بين الخالص فاعبد الله مخلصين له الدين فلم يكونوا إنما الأعمال بالنيات ومعنى ذلك أن الإنسان المسلم واجب عليه أن يخلص لله عز وجل في نيته في صدقته في إنفاقه في تبرعه في إخراجه للزكاة بل والله أعجب كل العجب إنما أرى أن بعض الناس يعني يتباهى ويتفاخر بين الناس من نفقه ينفقها على أهله أو من نفقه ينفقها حتى على أولاده حتى على مرأته رغم أن هذا واجب عليه ورغم ذلك يتباهى أن أنفق كذا وأنفق كذا وأفعل كذا والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله إلياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب الصفوان أي الحجر الأملس نزل عليه التراب فخيل للرأي أن هذا الحجر لو نزل عليه المطر فينبت نباتا طيبا وفعلا نزل المطر على هذا الحجر الأملس فإذا به لا شيء ولا قيمة له وهذا مثل من الله عز وجل للكافر وللمراء وللمنان حيث أحبط الله أعمالهم لذا ختم الله عز وجل الآية بقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا إلى خير فيما أنفقوا نعم دكتور عصام يعني قبل أن نستمع للتلاوة المباركة نريد أن نجيب على بعض الأسئلة سريعا هناك مستمعة مدام ندى تقول هل معنى كفالة اليتيم الإنفاق عليه بالصورة كاملة كفاله اليتيم معناها اولا كت معي في نقطه غايه في الاهميه وهي الله عز وجل اراد بالايتام خيرا ولم يرد ان يذلهم او ان يحقر من شعنهم بل رفع الله عز وجل مكانه الايتام فجعلها في مكانه النبي محمد عليه الصلاه والسلام واهله واقربائه من بني هاشم وبني عبد المطلب لعلك ترى أن الله عز وجل لم يثبت في القرآن الكريم في آية مصارف الزكاة حقا للأيتام معي في ذلك أم لا نعم لم يثبت حقا للأيتام في أموال الزكاة صح. تعرف لماذا مم. لأن أموال الزكاة كما بين لنا رسول الله إنما هي أوساخ الناس بدليل القول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتذكيهم بها نعم والطهارة لا تكون إلا من ماء مستعمل ومن ينبغي للإنسان أن يشرب من ماء اغتسل بها كذلك ها الزكاة هي الناس لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأيتام جعل لهم حقا في ماذا؟ في مال الغنيمة وفي مال الفئ في مال الغنيمة أعلموا أنما غنيمتم من شيء فعن لله خمسة وللرسول ولذي الكربى واليتامى والمساكين نفع الحكم هنا الحكم هنا في حتى لا يقول بعض الناس أن هذا اليتيم تربى على أموالنا وتربى على صدقاتنا وتربى على زكاة أموالنا لا هذا اليتيم له حق معلوم في مال الغنيمة مع رسول الله ومع بني هاشم ومع بني عبد المطلب الذي حرم الله عليهما أموال زكاة والسلام حينما نقول الزكاة تخرج إلى من لا تخرج الزكاة إلا إلى المسلم الحر بشرط أن لا يكون هاشميا ولم من يعني أن لا يكون من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب كذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الأيتام مع بني هاشم ومع بني عبد المطلب أي مع قرارة الرسول ومع السلام في آية واحدة في أموال الغنائم وفي أموال الفئه فاليتيم يصرف إليه من مال الصدقة ويصرف يصرف إليه من مال الإنفاق والتبرع في سبيل الله، ولا يدفع إليه من مال الزكاة إلا إذا جمع مع اليوتم شيء آخر. بمعنى أن يدفع إلى اليتيم لا من باب اليتم وإنما يدفع إلى من باب الفقر ومن باب المسكنا، ومن باب الزمانة، ومن باب الحاجة، ومن باب المسبيل، ومن باب في سبيل الله. أما أن يدفع إلى اليتيم بكونه يتيما هذا غير مطلوب. تعرف في حضرتك؟ لان اليتيم يجوز لك أن تتصدق عليه حتى وان ملك الخير كله في يديه لو عندنا واحد يتيم معه مليار ينفق عليه ويجوز لك أن تتصدق عليه ولو بدرهم يجوزك ان تتصدق عليه ولو بقليل من المال حتى لو معه حتى ولو كان اغنى الناس مندركه ليه في القلوب أما أن يصرف إذا الأيتام من مال الزكاة باعتبار أنه يتيه هذا غير وارد. يعني هناك بعض الصور التي يمكن أن نجدها في مسألة الأيتام في مسألة الإنفاق عليهم معهم أموال في البنوك وهناك من يرعى هذه الأموال والبعض يقول سوف أنفق عليهم من خارج أموالهم لكن البعض يحضونهم على أخذ منهم وليس هذا فيه شيء ولكنه يرى حرمة ذلك ويرى أن الأولى أن نحافظ على هذا المال دون أن نعبث به الله سبحانه وتعالى أمر وصي اليتيم أن يرعى مال اليتيم وأن يحسن القيام عليه وليس معنى ذلك أن يأخذ من مال خارجي حتى لا يمد يده إلى مال اليتيم هذا غير وارد وإنما الوارد أن يتقي الله عز وجل في مال اليتيم وأن ينفقه فيما يقص ليتيمة تماما بالقدر تماما بالقدرة وأيضا واضح لحضرتك مسألة أيضا ونبي على ذلك اليتيم يعطى إليه من مال الزكاة على سبيل اليتم والفقر على سبيل اليتم والمسكنة على سبيل اليتم مع شيء آخر من أصناف الزكاة وأيضا نذكر الناس فهم يقولوا من على ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخويني كما أن هاتين أختان وهذا يدل على مكانة عظيمة لكل من بذل جهدا وجهدا كبيرين في سبيل الإحسان إلى الأيتام دكري أسام هناك سؤال من مستمع سوف نجيب عليه بعد التلاوة وهو أنه يقول في بعض الأحيان لا يجد الإنسان مكان ينفق فيه وكيف يطلق في من يطلب فقد انتشرت في أوقاتنا هذه في معنى كلامه الكذب نجيب على هذا السؤال بعد أن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أثرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وينجي الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم السوء ولا هم يخزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والسماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله فَاعْبُدُوا الله رَبِّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ولقد أُخِيَ إلَيْكَ وإلَّا لَذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ الشَّرَكَ لا يَخْلَقُنَّ غَرْرَكَ وَلَا تكونن مِنَ الْخَاطِفِينَ يا بلي الله فغضوا من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيام سبحانه وتعالى عما يشركون ودق الله العظيم كل أخوة الإيمان والإسلام مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلوي أي الأخوة المؤمنون ما زلنا نتواصل وإياكم مع فضيلة الدكتور عسام الروبي إمام وخطيب مسجد جمال الدين الأفغاني بالنصر الجديدة ونناقش وإياكم موضوع الإنفاق في الإسلام ضوابط الإنفاق وأيضا البحث عن حلول لتشجيع الناس على فكرة الإنفاق معنا من خلال الهاتف صديلة الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير المساجد الحكومية بأوقاف الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الكريم الله يخلك بارك الله فيكم فلوس الشيخ عبد الخالق يعني يعني نحن إن شاء الله تعالى نتحدث في فكرة الإنفاق كيف رغب الإسلام في الإنفاق؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يومين كده بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين ثم ما بعد بداية أرحب بضيثك الكريم فضيث بيت رعصام بارك الله شكرا أتوقعكم مارك الله تعالى أن يجعل كلامكم وحديثكم في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات في جميع الثالث المجتمعين ثم ما بعد مسألة الانفاق كيف رفض الإسلام فيها الإسلام يا سيدي سد كل الأبواب التي قد يتدخل من خلالها الشيطان لا. فربما وقف الشيطان في طريق الإنفاق للرجل فقال له إن الإنفاق قد يقل من مالك أو ينقص من مالك فجاء الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال ما نقفت صدقتهم من مال وربما قال إن المال قد يكون مؤثرا على الأبناء وعلى, وعلى البنات يجب على الإنسان أن يترك لابنائه وبناته ما يعودهم وما يقوم على أمرهم. هنا جاء الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليطمئن هذا الرجل الذي يريد الإنفاق ويخاف على عياله. فقال من احسن الصدقه أو ما أحسن عبد صدقته إلا احسن الله الخلافة على عياله؟ ما أحسن عبد صدقته إلا أحسن الله الخلافة على عياله؟ وربما كان يخشى من المستقبل فالمستقبل بيد الله وربما قال انفق من التل يختل وهنا ياتي القران الكريم ليوجه مثل هذا الرجل ويقول له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إذا فالله تبارك وتعالى يجازي الانسان الذي ينفق على انفاقه انفاقا فإذا انفق الانسان فإن الله تبارك وتعالى يعوضه لا محاله تختلف صور هذا التعويض من الله تبارك وتعالى فقد يعوضه في ماله ببركه وقد يعوضه في صحته ببركه وقد يعوضه في ابنائه ببركه وقد يعوضه في كل ما انعم الله تبارك وتعالى عليه وقد يعوضه بأن يدفع عنه كثيرا من الشرور والآثام وقد يعوده بأن يدفع عنه كثيرا من الأمراض حتى ورد في الأثر داووا مرضاكم بالصدقات إذا فما الذي يخاف الإنسان الذي يريد أن ينفق بعد ذلك إذا كان يخاف من ماله عن ما على ماله فقد صمأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان يخاف على عيالي فقد صمأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان يخاف على صحته فقد انا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترى ما الذي يمنع الإنسان من الإنفاق بعد ذلك وخاصة بعدما سمعنا من هذا الكلام الطيب الذي تحدثتم فيه عن وجوب الإنفاق وعن أوجه الإنفاق وعن ثواب وأجر الذين ينفقون في سبيل الله أخي الكريم نحن في هذه الأوقات الحرجة من تاريخ البلاد من تاريخ مصر نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الصليبة التي تذكي النفوس وتربط النفوس في علاقات وشيدة مع الله تبارك وتعالى كي لا نعاني مما نعانيه من شفح التنفس كي لا نعاني مما نعانيه من الاستغلال ومن الجشع ومن الغش كي لا نعاني ما نعانيه من الاكسار من الأموال ولو على حساب الكرامة أو العزة أو على حساب الآخرين إذن فضيات الشيخ عبد الخالق نحتاج إذن إلى الأخلاق الرفيعة وإلى تربية هذه النفوس إلى ترغيبها ناحية الإنفاق يعني ما هي رشدة العلاجية لهذا الأمر لابد أن يعلم الإنسان أن كل ما آتاه الله تبارك وتعالى من مال فهو محب فضل وبركة من الله عز وجل وبالتالي فإذا أنفق الإنسان فهو لا ينفق من مال اكتسبه بكده فحسب ولا يقول إنما أوثيته على علم عندي فإنما إذا أنفق الإنسان فإنما ينفق من مال استخلفه الله تبارك وتعالى عليه فالمال مال الله فإذا كنت تنفق من مال الله تبارك وتعالى فأنت تحصن الخلافة على مال الله الذي آتاه هذا أولا ثانيا إذا كنت ترغب في بركة في المال فاعلم أن النماء في المال يأتي من التزكية، يأتي من الزكاة يأتي من الإنفاق يأتي من الصدقات فهذه البركات لا تكون في الدنيا فحسب فإنما تكون في الدنيا وفي الآخرة فاعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه ما من عبد ينفق من نفقة إلا تقبلها الله بيمينه فينميها أو فيربيها عنده كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير التمرة مثل جبل أحد أي ترديد في الانفاق بعد ذلك تمرة ينفقها الإنسان في سبيل الله تصير في ميزان حسنا في يوم القيامة مثل جبل أحد تختلف النفقات من نفقات مالية إلى نفقات اعتبارية فالكلمة الطيبه صدقة والاتسامة في وجوه الناس صدقة اذا فقد الـ الـ انتظم الأمر بالإنساق الأغنياء, الأغنياء والفقراء على حد سواء الأغنياء ينفقون مما اتاهم الله من مال والفقراء ينفقون مما آتاهم الله من اخلاق يجب أن يتحلوا بها وأن يتسموا بها حتى يفعدوا في حياتهم واني اذكر في هذا المجال فقال كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه كان اسمه سعداء ولكن لا تدرون فجعل الناس كلهم من السعداء فالغني سعيد بما آتاه الله والفقير سعيد ايضا بما آتاه الله وربما يغفل الانسان عن مصادر سعادته كما يغفل كثير منا عن مصادر سعادته وعن كثير من النعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليه، قد يفصل الإنسان عن الصحة، وقد يفصل الإنسان عن الوقت، وقد يفصل الإنسان عن الأبناء وعن البنات. نظير أن الله تبارك وتعالى قد قلل من مصادر دخله، ولكن الإنسان لا بد أن يكون سعيداً بما أتاه الله وأن يشعر بنعم الله تبارك وتعالى عليه. أنا أشكرك على, على هذه المداخلة الطيبة وفضيلة الشيخ عبدالخلق عطفي. مدير المساجد الحكومية باوقاف الجهزة دكتور عصام هو فضلات الشيخ أبي الخالق يدور في فلة قوله تعالى في صورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعني هنا نريد أن نركز على فكرة هل البر يختلف عن الخير أولا جز الله شيخنا المبارك خير الجزاء على ما قاله لكن الله سبحانه وتعالى نعم في قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تشبوه no. العلماء أو المفسرون اختلفوا في تفسير معنى البر فقالوا البر هو الجنة ومنهم من قال بأن البر التقوى ومنهم من قال بأن كلمة البر تعم مجامع الخير وهذا هو الصوع أو هو الراجح بمعنى أن كلمة البر لن تنالوا البر أي لن تنالوا مجامع الخير من رضا الله سبحانه وتعالى وردوانه ومن مغفرته ومن دخول الجنة ومن التقوى التي تتمكن في قلوبكم ومن فعل الخيرات ومن سعادة دارين إلا إذا أنفقتم مما حبب إليكم من الخير الذي أنعم الله تعالى به عليكم وهذه الأية الكريمة معناها أن الإنسان بالإنفاق ينال البرا أي ينال التقوى وبالإنفاق ينال الجنة وبالإنفاق ينال رضا الله وبالإنفاق ينال الصحة والعافية وأود أيضا أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن أي إنسان يبحث عن أي شيء يرجوه وينشده من الله فعليه أن ينفق فإذا كان الطالب يريد مستقبلا ظاهرا ونجاحا وتفوقا في دراسته فعليه أن ينفق وإذا أراد الغني أن يزاد غينا وأن يزداد شكرا لله عز وجل على ما أغنى وعلى ما أنعم به عليه من نعمه وألائه التي لا تعد ولا تعصى فعليه أن ينفق والفقير أيضا عليه أن ينفق والمرض أيضا عليه أن ينفق بل إذا قلت لك بأن لو أن الإنسان أراد لأولاده مستقبلا ظاهرا وحياة طيبة وسعادة لهم في دنياهم فعليه أن ينفق ومن أراد توفيقا في حياته وخيرا وأملا منشودا والخير كله وسعادة بالغة فعليه أن ينفق لان الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليه وتامل معي قول الله عز وجل مما تحبون ومعنى ذلك ان الانسان ينبغي عليه ان يقصد الطيب الحلال المبارك وان ينفق منه ولا يعمد الى الخبيث لقول الله عز وجل ولا تيناموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ومن هنا الله سبحانه وتعالى دعانا في أكثر من آية قرآنية إلى أن الإنفاق يكون سببا في أن الإنسان يستظل بهذا الإنفاق في ظل عرش الله فكما نعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل فيه إلا ظله من هؤلاء السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه جميله. وبالإنفاق أيضا نرى أن الإنفاق يتقي الإنسان به مصاري السوء. فلم يقول صنع المعروف يتقي مصاري السوء. وأيضا بالإنفاق الإنسان يتقي بالإنفاق النار. فلم يقول أتتقي النار ولو بشق ثمرة. وإن لم تجد فبكلمة طيبة. وأيضا بالإنفاق ينال الإنسان دعوة الملكين الكريمين كما جاء في الحديث. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان أحدهما يقول أو يقول وحدهما اللهم أعطي منفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا إيه خلفا ومعنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الإنساق يجلب عليه الخير والسعادة والنماء والزيادة بدليل قول الله عز وجل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهذا وعد من الله أن الإنسان إذا انفق فلا بد أن يرزق، ولذا يقول بعض العلماء اطلب الرزق في الإنفاق. فأما معي هذه المقالة الحكيمة نعم. التي تكتب بما إن ذاب الرزق في الإنفاق، أي من أراد ساعة في الرزق فعليه أن ينفق. دكتور عثمان يعني رز إجابة سريعة على بعض رسائل المستمعين، هل المتساوي يعتبر من ضمن الأصناف الثمانية للإنفاق عليه؟ قطعا لا. المتسول أو المتسولون أو الشحاذون هؤلاء لا خير فيهم وهؤلاء ينبغي على الإنسان أن لا يصرف إليهم شيئا من مال الذكاء لماذا؟ نعم. لأن هؤلاء احترفوا هذه الحرفة فهي مهنة من لا مهنة له وهي حرفة من لا حرفة له هل من أوجه الإنفاق التبرع ونصف المسلمين في كل مكان هذه رسائل كثيرة جاتنا من المستمعين نحن ننظر إلى ما فيه مصطحة الفقراء فنظر معها لا. الفقير ننظر إلى مصطحته في أي تجاه فيجب علينا أن نفعله فإذا كان هناك فئة مصطبعة من المسلمين في أي بلد من بلدان المسلمين هل ظلوا أو كهروا كثيريا مثلا الشعب السوري ظلم كثيرا وما زال يظلم وما زال يقتل ويباد وأشياء كثيرة جدا جدا جدا والمجتمع يقف أمام هذه القضية مكتوفة الأيدي لا مانع أن ينفق الأغنياء وأن ينفق أهل الخير نفقة في سبيل الله لعانة وإغاثة هذا الشعب السوري العظيم لا مانع من ذلك هناك أيضا سؤال عن الفرق بين الصدقة وتخلص من المال الحرام من أسامة الشزي أولا علينا أن نتفق على أن الحرام لا يجوز الإنفاق منه ولا يجوز التبرع به قولا واحدا الشيخ الغزالي يقول أولو أبو حمد الغزالي القديم عفوا حضرتك أنا, أنا معي أموال من حرام أريد أن أتخلص منها من أتخلص منها كيف أتخلص منها أقول من لك, لك. لك المال الحرام يتخلص الإنسان منه على سبيل التخلص والتبرأ لا على سبيل التصدق أو التبرأ بنعمة الله سبحانه وتعالى يقول كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يؤدي الألباب لعلكم تفلحون سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا أمر واضح يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد واحد السابعين يقول من أنفق الحرام في طاعة الله فمثله كمثل الذي طهر ثوبه ببوله والثوب لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال ومن هنا من استثب مالا حراما فينبغي عليه أن يتخلص من هذا المال على سبيل التخلص والتبر لا على سبيل التصدق أو التبر والإمام أبو محمد الغزاب القديم كان يقول فرددنا بين إضاعة هذا المال وإحراكه وإثلافه وبين منفعة المسلمين فرأينا أن منفعة المسلمين به أو لا دكتور العصام نحن نحتاج إلى تربية النفس وتربية النفس في مجال الإنفاق تكون بالسيطرة والقيادة الصحيحة للنفس لأن النفس المطلوب منها أن نحن نقودها ولا تقودنا هي وبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى وقت وممارسة ففترف الإنسان على نفسه وأن يمسك بزمامها بيده أمر صعب لذلك من خلال هذا الإنفاق أستطيع أن أروض نفسي على أن لا أمنيها بالكثير من العمل ومن جمع المال ومن إكنازه وخلاف ذلك هل هذه وجهة النظر في سبيل الانفاق او فائدة من فوائد الانفاق الله سبحانه وتعالى اتوهم من مال الله الذي اتا وأن يعلم أيضا بأن الإنسان مستخلف في هذا المال بقوله تعالى وأنثقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأن يعلم أن الإنسان لن يكتمل إيمانه ولن تتحقق له معية الله إلا إذا خلص نفسه من الشح والبخ بقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأيضا ينبغي على الإنسان أن ينزل نفسه في منزلة بين الإفراط والتفريط لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البط فتقعد ملوما محسورا وهنا ينبغي للإنسان أن ينفق باعتدال بمعنى أن يخرج الخير من نفسه وأن يخرج الخير من ماله ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له وأن يعتدل في النفق حتى لا يذر أهله من بعده بلا مال وبلا عائل يعولهم ثم إن الإنسان ينبغي عليه أيضا أن يتخلص من الشح والبخل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فاخراج هذا المال الذي هو حق لله عز وجل في أموال الأغنياء فيه طهارة للغني وطهارة للفقير طهارة للغني من حب الأسرة ومن حب المال وطهر للفقير أيضا من الكره والحقد والأنامية والبغضاء فإذا حينما نعطي زكاة أموالنا للفقراء فإننا نخلص قلوبنا أي قلوب الأغنياء وقلوب الفقراء من أمراض مستطيرة لا خير فيها يستطيع الإنسان إذا أخرج زكاة ماله أن يجنب الغمية آفات مهلكة وأن يجنب قلوب الفقراء آفات مهلكة أيضا دكتور عصام معنا من خلال مداخلات التليفون فضيلة الدكتور طه أبو كريشة رئيس جامعة الأزهر الأسبق السلام عليكم عليكم السلام عليكم أنا أشكر لك فضيلة الدكتور الاستجابة إلى هذه المداخلة الطيبة ونحن على موجات إذاعة القرآن الكريم من خلال فترة غذاء الروح نبحث في قضية الإنفاق وسبل الإنفاق كما تعلم فضيلتكم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الإنفاق ولا إلى المنفق كما أنه قادر على أن يخلق جميع الناس أغنياء فلا حاجة إلى الإنفاق وإنما جعل الغني وجعل الفقير كي يكون هناك منفق ويتربى الإنسان تربية روحية عالية يجداز فيها المحن العديدة والاختبارات الإلهية للنفس الإنسانية نعم. ما تصوركم لفكرة الإنفاق في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الإنفاق في سبيل الله تعالى نراه رقنا من فركان الإسلام من خلال فريضة الزكاة التي هي انفاق في سبيل الله تعالى وكانت ركنا وكان الانفاق ركنا لانه اساس من اسس بناء المجتمع ويؤدي الى الاستقرار في المجتمع لان هذا المجتمع لن يكون مجتمعا في طبقة واحدة هي طبقة الاغنياء دائما وإنما كما نراه على صورته في أي مجتمع من المجتمعات العالمية حتى في المجتمعات التي نقول عنها إنها تقدمت في كذا وكذا وكذا فنرى فيها أيضا من هم في حاجه إلى أن يتكفل بهم غيرهم ممن كانوا أكثر منهم ومن هنا فإن الإسلام لكي يجنبنا الوقوع في هذا الخطأ الذي يتم من خلاله التنازع بين الأغنياء والفقراء الله عز وجل جعل فريضه الزكاة ركنا من أركان الإسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها إلى آخر الآية ثم فصل لنا رب العالمين الأوجه التي ينفق فيها هذا المال المفروض فضلا عن المال الذي يكون على سبيل التطوع والتبرع إنما الصدقات والفقراء والمساكين إلى آخر هذه الآية الكريمة التي بينت لنا المنافذ والثغرات التي تكون في المجتمع والتي لا بد أن تعالج وأن تسد بما يجعلها آمنة في حياتها شأنها شأن الطبقات الأخرى التي في يدها هذا المال في القرآن الكريم نرى أن الله عز وجل كي يرغبنا في اداء هذه الفريبة فإنه بين لنا الثواب العظيم الذي يترتب عليها سواء كانت على سبيل التطوع أو كانت على سبيل الفرد فجعلها من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مستنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحابهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذه التوجيهات الإلهية الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم سواء كان هذا الإنفاق على هؤلاء الفقراء أو كان الإنفاق في سبيل الله تعالى من أجل الجهاد كل هذه المنافذ وكل هذه الأوجه إنما هي تؤدي غرضا اجتماعيا فضلا عن الغرض الاساسي للحماية الدين من خلال الجهاد في سبيل الله تعالى فالجهاد ليس جهادا بالسيف أو بالسلاح فقط وانما هناك اعداد لهذا الجهاد هذا الاعداد يتطلب انفع او نفقات يقوم بها ويتكفر بها الذين لديهم هذه النفقات او المال واعدوا لهم مستطعت من قوة ومرضبات الخير. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون لهم الله يعلمهم ثم جاء في ختام الايه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وكذلك قوله تعالى وفي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يطعون موقعا يغض الكفار الا كتب لهم يجعل الله لهم كانوا يعملون من هنا نرى أن الإسلام قد نظم ووضع الضوابط الإيمانية لهذا الإنفاق لكي يكون مقبولا عند رب العالمين سبحانه وتعالى دكتور دماء أبو كريشة يعني عفوا يعني إذا كانت نظرية الإنفاق في الإسلام من أبرز السياسات لعلاج مشكلة الفقر في العالم أجمع لماذا لا تطبق هذه النظرية في العالم الإسلامي في الوقت الحالي أو منذ عشرات السنوات لماذا لا تطبق هذا يعود إلى مدى صلة كل فرد من أفراد هذا المجتمع بربه سبحانه وتعالى الذي يطيع الله عز وجل لا يتأخر أبدا عن اداء أمر من أوامره وإنما شانه دائما أن يقول سمعا وطاعة فهذا التطبيق وعدم التطبيق لدى الأفراد يرجع إلى انقطاع هذه الصلة ويرجع كذلك إلى البخل والشح الذي يكون لدى النفوس حتى ولو كانت يعني أو كان أصحابها يصلون ويقومون ببعض الشعائر الدينية، فهذا هذا البخل والشح هو أيضا سبب من الأسباب ولذلك عندما قال رب العالمين خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم هذه الصهارة. تُطهِرُهم من البخل والشح لدى الأغنياء، وتُطهِرَ الفقراء من الحَقِّ والحسد نحو الأغنياء. دكتور صحة صحة يعني يعني دكتور قها بكرشة حضرتك هل يعني توافقني في هذا الرأي؟ هل من الممكن للدولة أو الحكومة أو الحكومات بالصفة العامة أن تفرض بعضا من القوانين لأداء العبادات مثل الزكاة مثلا يعني لنا, لنا, لنا في سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المثل في القمة لها دور على بصورة من الصور التي يقرها التشريع أو يقرها القانون بأي صورة من الصور تضمن أداء هذا هذه النفقات عندما رأى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن هناك من امتنع عن الزكاة وكانت حروب من أجل ذلك وقال والله لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه طبعا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فمثل هذا التنوك الهيماني من سيدنا أبي محمد خاضي الله تعالى عنه يجعلنا نجد أو سجد الحكومات يعني جليلا على أنه في إمكانها وفي استطاعتها أن تتخذ طريقا من الطرق الذي يفتح الأبواب أمام أداء هذه الزكاة التي تكون لدى من يعني تفرض عليهم الزكاة إذا حصلت لديهم الأنصبة في أي مجال من المجالات فالأساس والمبدأ يعني يقرره الإسلام وعلى الحكومات أن تنفذ ذلك هذه الفريضة شأنها شأن الفرائض الأخرى لكن المشكلة من الذي يستطيع أن يتعرف على أن فلان عنده كذا أو كذا يعني ربما إذا كان هناك من وقاعدة دكتور فيه طه أبو كريشا يعني إذا وجدت فقيرا فعلم أن هناك من يؤدي الزكاة زكاة, زكاة ماله وأشكر للعالم الجليل الأستاذ دكتور طه أبو كريشا رئيس جامعة الأزهر الأسبق على هذه المداخرة الطيبة وشكرا لكم لا نعم رأيي جامعة الأزهر أصله صفحية. شكرا نعم نعم نعم بارك الله فيكم المعلم الدكتور وأشكر عزرك إن شاء الله. شكرا إذا أخوة الإيمان يعني نتواصل دائما من خلال الرسائل القصيرة 17-11 ومعنا دكتور عصام الروبي مدير إمام وقسيب مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة سؤالي هنا هل من آثار الانفاض في الإسلام؟ أن أشعر بالرضا، أن أشعر جد هل يحدث هذا لي إذا ما أنفقت في سبيل الله نعم لكن أود أولا أن أقول بنا شرفنا بهذه المدخلة الطيبة الكريمة التي دخل بها أستاذنا الكريم العالم الجليل دكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جماعة الأزهر, رئيس جماعة الأزهر. نعم. عالم جليل وحج وثبت في أمور الدين بارك الله فيه وجزاه الله خيرا نعم النفس البشرية حينما تخرج زكاة المال لا شك أنها تستريح وتريح تستريح أولا لأن اخراج الزكاة فيه طهارة للنفوس من حب الأثرى ومن حب المال ومن الأنامية التي تسيطر أحيانا على القلوب سواء ما بين الأغنياء وما بين الفقراء وأيضا حينما يعطى, يعطى الفقير من مال الغني. فإن هذا الفقير يدعو للغني بالزيادة أكثر وأكثر وأكثر إنه كلما تسر مال الغني كلما أعطاه الغني من ماله أكثر وأكثر وحين ذاك يعني الذكاء عبارة عن تحقق أو أمن متحقق ما بين الطرفين حين ذاك يأمن الغني في مضجعه على نفسه ويأمن الفقير أيضا على قوته ولذا المنفلوط رحم الله كان يقول كلمة حكيمة كان يقول لو ترحّم الناس فيما بينهم ما كان فيهم فقير ولا جائع ولا مهضوم ولا مغبون ولا سائل ولا محروق ولطمأنت النفوس في المضاجع ولا كفت الأعين عن المدامع طيب في بالضبط بالزقلة وخيرا ومعنى ذلك أن أن الذي يحق لنا الأمن الاجتماعي في أوسع نطاق له وفي أسمى درجاته العليا هي إخراج الزكاة لذا الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمدا فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ففيها طهارة للنفوس وفيها الزكاة أيضا وحين ذاكر حينما نستمع إلى قول الله عز وجل مبينا لنا وموضحا لنا بأن الزكاة فيها الخير العظيم وأن الزكاة فيها نعمة كبيرة من نعم الله تعالى على الخلق حينما نقرأ قول الله عز وجل وأتواهم من مال الله الذي أتاكم وأتواهم من مال الله الذي أتاكم والإنسان المسلم حينما يخرج الزكاة ماله أو حينما يتصدق أو حينما يتبرع أو حينما يفعل خيرا فإن ذلك يعود عليه بالخير وبالنفع العظيم سواء في ماله أو سواء في صحتي وعافيتة هذه آية قرآنية في قوله تعالى بالنسبة لمن ينفق ماله بالليل والنهار النتيجة التي تأتي لمن ينفق يعني طبعا لهم أجرهم عند ربهم ولا, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, يحزنون ثلاثة أشياء لا تدمع لا لمن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا يعني اذا هذا ملمح جميل لكن هناك بعض المفردات التي تناولناها في فكرة الانفاق وهي المسكين وأيضا فكرة الفقير هذه المفوضات هل نوضح فوارق بينها <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين أهل العلم اختلفوا في تعريف دقيق للفقير وللمسكين فقالوا الفقير من لا مال له ولا قوت عنده ولا قدرة له على الكسب هذا هو الفقير من لا مال له ليس عنده مال وليس لديه قدرة على أن يكتسب أو يتكسب ربما لمرض أو لزمانة أو لعدم قدرة ايا كانت هذا هو الفقير وقالوا المسكين هو الذي لا يفي دخله بمخرجه المسكين عنده مال لكن هذا المال لا يكفيه أن يعيش منه معيشه كريمة أو لا يكفيه أن يحقق مطالب الحياة الضرورية الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ومن هنا نقول بأن الفقير أعم من المسكين وغضا لما يقولون العكس يكون الفقير أشد فقرا من المسكين وأشد فقرا من الفقير وأن المسكين أقل من الفقير إذن التعريف ما بين الفقهاء في مسألة الفقير والمسكين يعني فيها ما فيها من الاختلاف لكننا نستطيع أن نقول بأن الفقير والذي لا مال له ولا قوت عنده ولا يستطيع أن يكتسب وأن المسكين هو الذي يملك مالا قليلا لا يكفي إلا قوت يومه أو قوت الغد ولا يستطيع أن يفي دخله بمخرجه هذا هو معنى المسكين وننظر هنا إلى أقل طبقة اجتماعية كادحة في المجتمع لا تستطيع أن تملك من الدنيا إلا القليل القليل القليل الزائد الذي لا يكفي متطلبات الحياة من مسكن ومأكل ومشرط وأن نصرف إليهم أموال زكاتنا ونتصدق عليهم ومن هنا ينبغي علينا أن نتحرد دقة بحثا عن هؤلاء نفتش في وضوء الأرض عن هؤلاء وأظن على يقين بأن قرى مصر مملوئة بهؤلاء الفقراء الجياع مملوئة بتلك البطول الجائعة وبتلك الأجسام العارية علينا أن نفتش عليهم وأن نبحث إليهم وأن إليهم لماذا لأن هؤلاء سنسأل عنهم بين ذي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولأن هؤلاء لهم حق معلوم في أموالنا سؤال من أبو عبد الرحمن خاص بهذه النقطة وهو هل إنفاق يكون مقبولا عند الله أكثر في السر أم العالمية العلماء يقولون لا شك أن نفقة السر أفضل لماذا؟ لأن نفقة السر لا يخارطها رياء ولا سمعة وأن نفقة السر أدعى إلى الإخلاص لكن نفقة العلانية من ممكن تشجع الناس؟ بالضبط. ويكون أيضا بأن نفقة العلانية فيها إثبات لما يقولون لإثبات نعمة الشكر على العبد إثبات نعمة شكر العبد وهم يستويان لكن لا شك أن نفقه السر أفضل لأنها في الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ولا مانع أيضا من الإنسان أن ينفق علامية لكي يعلن للناس بأن هذا الحق هو حق لله عز وجل في أموالهم ولكي يكون قدوة لغيره يعني هناك بعض سادة المستمعين يذكرون لنا صورا سلبية في الإنفاق فيقولون التفذير في الانتخابات والبعض الآخر يقول انتشار ثقافة عش لنفسك ولأسرتك فقط وخلاف ذلك أولا التفذير في الانتخابات هذا ليس من الانفاق نعم على الإطلاق هذه مسائل دوليوية تماماً يفعلها من يريد الوصول إلى شيء معين. هو يمكن يعني. لكن لا يجوز لنا أن نحتف بزكاة أموالنا في أي نفقة دعائية انتخابية. هو يعني يقصد الصورة الحكومية الموجودة في المجتمع إذا ما دخل الإنسان الانتخابات من الممكن أن ينفق مليون جنيه ولكن إذا قلت له تصدق بجنيه واحد لا يقوم بتصدق به أو لا يعطي لفقير يمر إلى جواره. وللأسف هذا مما عمد به البلوى بين الناس. أن الناس يسعون إلى مطالب الدنيا ويسعون إلى مناصبها ويسعون إلى يعني مناصب زائفة ويتركون الخير الكثير الذي أعده الله تعالى لهم عنده يوم القيامة لو أنهم أنفقوا نفقة طيبة من مال حلال طيب مبارك نعم المال الصالح للعبد الصالح ذاك يلقون ربهم وهو راض عن وكما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته تحت ظل عرش الله تعالى يوم القيامة فلو ان هؤلاء فهموا بان كل انسان ينفق مالا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا سيستظل بهذا المال تحت ظل عرش الله تعالى يوم القيامة لفعل الخير والكثير ولسعى الى الفقراء سعيا حتيكا في سبيل ايصال الخير اليهم لماذا لانه ينتظر ثوابا جزيلا واجرا عظيما اعده الله تعالى له يوم القيامة يعني هناك رسالة من مستمع يحمل ضرورة الدعاء له ان يفرج الله عنه وان يسد دينه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد دين كل المسلمين وأن يفرج كربهم في كل مكان. مستمعينا الأعزاء نتواصل وإياكم من خلال فترة غذاء الروح ومعنا من خلال تلفون الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث من خلال هذه الحلقة عن الان الانفاق. ونحاول قدر الامكان أن نبين أفضل صور الانفاق، يعني قد يكون للإنسان طعام فضل من يومه الماضي أو بعد أن تناول ما يكفيه فينفقه على الفقير لأنه زائد على حاجته وهذا العمل فيه ثواب كبير لكن ليس فيه تربية للنفس تربية النفس تأتي من خلال الإنسان ينفق مما يحب لكن للأسف البعض يمتلك أموالا ويمتلك صحة ويمتلك عافية لكنه يصل بالشح في الانفاق نعم نعم تفضل الحمد لله على نعمائه وصلاة وسلام على سيد انبيائه وعلى آله وصحبه وأحبائه وبعد أرحب بك وبضيفك وفي الحقيقة أسلجني يعني ما قام به من إجابات فقهية حيث قام فضيلته أي فضيلة الضيف الكريم بأطيل الحكم الشرعي فأصيلا يستند إلى أذلة فيما سولى من أحكام فتحية شكرا يا أستاذنا الكريم شكرا جزيلا وفي الحقيقة هناك أمور قد تكون عائص عن الإنفاق منها البخل وكذلك أيضا طغيان المال والاغترار به. فالمال يفنى وفي الحكم العطائية لسيد أحمد ابن عطاء الله التكلمي فالعافل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى والمال سبب في الطغيان والغرور لأكثر الناس فعلى الإنسان أن يخاطب نفسه محذرا لها من الغرور بما تملك من المال وأن يقول لها إن هذا المال كان ملكا لغيري ثم صار ملكا لي وسوف يكون ملكا لغيري كما, كما كان من قبل وما ملكت فكل يا نفسه سوف يرى ملكا لغيري كما قد كان من خدمه فكيف يغتر عاقل بشيء لا يبقى أو يفرح به والفرح بالدنيا غرور أما الفرح بفعل الله فهو السرور. الله تعالى يقول والبفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور محمد يعني إذا هل يرجى خير يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي ولا يوم الدين. هنا نريد نظرة مستقبلية لثكرة الإنفاق. كيف يكون الإنفاق وكيف نشجع الدولة؟ على أن تشجع الأفراد على مسألة الإنفاق في سبيل الله وفي الصورة المتعددة نعم، الإنفاق فيه خير والله تبارك وتعالى يقول لن البر حتى تنفقوا مما تحبون وهناك وسائل كثيرة للإنفاق من هذه الوسائل الكفالة على المحتاجين ويقول ذلك لأهل الخير ولأهل المال أن يتكفلوا بمصروفات وحاجات المحتاجين من مأكل ومن مشرب احتضان المحتاجين احتضان المحتاجين نعم. هي تعد اخذى صور الكفالة في شريعة الاسلام يعيش مع الاسره فيشرب مما يشربون ويأكل مما يأكلون كما انه ينقصنا شيء نشر الوعي بين الناس عن اهميه الانفاق في وإعلام الناس لأن ذلك فيه تحقيق الخير الكثير لأفراد المجتمع ككل وهذه مسؤولية البيت اولا ثم مسؤولية المدرسة ثم مسؤولية إمام المسجد ثم مسؤولية شيخ البلد ثم مسؤولية وسائل الإعلام عليها أن تركز على هذا الأمر ولو أننا جميعا قمنا بكفالة غيرنا من المحتاجين ما وجدنا محتاج والاستقامة الأمور كلها أنا أشكرك على هذه المداخلات الطيبة لأستاذ دكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كليلة الدراسات الإسلامية والعربية اللي بقى المنصورة <تصفيق> الله يخبركم بارك الله فيكم ومعنا دكتور عصام أروبي الوقت قد بدأ يحتضر معنا وبقيت دقائق معدولة أريد أن أختمها بالحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في الانفاق. يعني للأسف هناك صور كثيرة جدا حينما نجد إنسان ينفق فإذا ما أخرج جنيها من جيبه يخرج أسوأ ما فيه أو أضعف ما فيه ولا ينفق بنفس الراضيع يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعطر الدنيا نعم. نعم. نعم نحن لسنا في هذا الأمر وبالتالي لابد للإنسان أن يعطي الأجود والأحب والأبعد عن الشبهات لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبالتالي لا بد أيضا أن ننفق وألا لا نتيم من الخبيث هنا أريد أن نتوقف عند معلومة يقولها علماء الأخلاق هل تتفق مع الإسلام أو لا تتفق وهي أنه من الصعب على الإنسان أن يعطي شيئا لا أثر له عند الأخير بالضبط الإسلام حينما ننظر إلى الآية القرآنية التي عني بها في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسفع عليم هذه الأيام مثال رائع لشرف النفقة ولفسنها في سبيل الله عند الله عز وجل شبه الله عز وجل المتصدقة بالزارعة وشبه الصدقة الطيبة التي يعطيها الإنسان من نفس راضية شبهها بالبذرة الطيبة الصالحة التي تنبت نباتا حسنا وان اتفق تماما تماما تماما مع علماء علم الاجتماع والنفس الذين يقولون فعلا بان الصدق وان الخير الذي يعطيه الانسان للفقير او للمعدم او للسائر او للمحروم لا خير فيه إلا لم ينتفع به هذا يتفق مع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وحينما نريد أن نعرف المن فالمن معنى التحدث بما يعطيه المعطي بالمعطى حتى يصل ذلك إليه فيؤذيه، بمعنى أنه يتباهى بما أعطى بين الناس فإذا وصل ذلك الخبر إلى من أعطى ذلك المال انكسرت نفسه وحدثت له مزلة لماذا؟ لأن هذا الغني الذي أعطاه أو لأن هذا المعطي الذي أعطاه خيرا أذله في قرارة نفسه وأذله وفضحه بين الناس فلا خير فيما اعطى ولا خير فيما انفق لذا يقولون منمنى بصدقته فسذت اي منمنى بها بين الناس وزاع بها بين الناس فسدت هذه الصدقة ولا خير فيها ولا امل فيها وكما نعلم ان كل امل في الله موصول وان كل امل في غير الله مقطوع ومن هنا ينبغي لنا جميعا ان نعلم بان سنابل الخير التي ينبغي لنا جميعا ان نضعها نصب عيوننا هي أن ننفق نفقة طيبة من مال حلال ومن مال طيب لقوله تعالى ولا يتيمموا الخبيثة منه تنفقون أن نعلم أن هذا الثواب له أجر مضاعف عند الله ولذا يقضوا العلماء لما نزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم ليتبعون ما أنفقوا منا ولا أزى السلام قال رب زد أمتي فأنزل الله تعالى قوله من الذي يكرد الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الرسول قال بعد ذلك رب زد أمتي فأنزل الله قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقيل أن هذه الأيات نزلت في سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف حينما الرسول حتى أصابه على النفقة في سبيل الله في غزوة تابوك فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله كانت لي ثمانية آلاف درهم أبقيت لنفسي ولعيالي أربعة وتصدقت بأربعة بأربعة لله سبحانه وتعالى أو أقرت أربعة لربي أقرت أربعة لربّي فلم ماذا قال قال له يا عبد الرحمن بارك الله لك فيما ما وفيما أعطيت وقال عثمان علي جهاز من لا جهاز له إذا يستفاد من خلال هذين الموقفين الجليلين أن الإنسان ينبغي أن ينفق نفقته من مال حلال طيب وأن يبتغي بهذه النفقه وجه الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى له إذن في الختام آخر رسالة نقوم بالرد عليها من جمال الأخرس من بورسعيد يقول الوضع الاقتصادي فيما معناه قلة الدخل تجعل الإنفاق محدود بالطبع لا نتفق مع هذا يعني عليه أن ينفق ولو قليل والقليل مع القليل كثير كما يقال بالضبط وكما قلت لك بأن العلماء يقولون اطلبوا الرزق في الانفاق لمن أراد أن يوسع الله تعالى عليه في رزقي فعليه أن ينفق وأن يعلمه قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازكين اخوة الايمان والاسلام ونشكركم على هذا التواصل معنا من خلال الرسائل القصيرة ونعتذر عما لم نقم بالرد على رسالته لكثرة الرسائل ولضيق الوقت ونشكر صبيلة الدكتور عصام الروبي امام وخطيب مسجد جمال الدين الافغاني بمصر الجديدة حتى نلتقي بكم دمتم دم في امان الله ومعياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراءة القرآن الكريم من القاهرة. وتجاءءكم من الرضى النور كتاب مبين في نور الله. إعداد وتقديم سعد المطاني. إخوتنا في رحاب الإيمان يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية التاسعة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور الرحيم صدق الله العظيم معنا أبو الدكتور سالم السكري أبو سيد الله مرحبا دكتور سالم دكتور سالم نحن نعلم أن القرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة إذا أردنا أن نربط هذه الآية بذات الآيات التي تقدمت عليها فما وجه هذا الربط؟ نعم هذه الآية الكريمة كما تفضل جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن غزوتي بذر وعصف وذلك لتأكيد ما تقدم في تلك الآيات الكريمة من أن الأمر كله بيد الله تعالى وحده والمعنى ولله ما في السماوات وما في الأرض صلقا وملكا وتصرفا فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل يغفر لمن يشاء المغفرة له بواسع رحمته المبنية على بديع حكمته ويعذب من يشاء تعذيبه بتمال عدله سبحانه وتعالى لكن دكتور لما جاء التعذيب لفظ يعني ما في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض والتعبير بلفض من في قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء نعم التعبير بلفض ما في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض تغليب لغير العقلاء لكسرتهم لأن الموجودات من غير العقلاء أكثر أما التعبير بلفض من في قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء لأن الحساب والثواب والعقاب لا يكون إلا للعقلات إذن هنا حكمة من تقديم المغفرة على العذاب الصفر. تقديم المغفرة على العذاب في الآية للإذان بأن رحمته تعالى تسبق غضب كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية إن رحمتي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 خشية أن ولهذا نلاحظ أن الله تعالى ختم الآية بصفتين المغفرة والرحمة نعم ختم الله تعالى الآية بصفتين المغفرة والرحمة فقال والله غفور رحيم دون مقابلهما من العذاب أو العقاب وذلك لمزيد الاعتناء بشأن المغفرة والرحمة لأنه تعالى كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهذا يفتح باب الأمل والرجاء أمام المذنبين في مغفرة الله تعالى ورحمته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحفي عن ربه تبارك وتعالى قال اذنب عبد ذنبا فقال اللهم مغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إلى أن قال تعالى قد غفرت لعبي فليفعل ما يشاء إذن دكتور يعني هذه الآية التي بين أيدينا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم تحتوي على يعني أشياء كثيرة منها نعم. منها أن الملك لله تعالى وحده نعم. وكذلك تدل على أن مغفرته تعالى ورحمته تسبق غضبه نعم. وعلى أنه تعالى فتح باب التوبة امام المذنبين حتى يقبل عليه سبحانه وتعالى نعم. بالتوبة الخالصة. اللهم لا علم التائبين شكراً بفضلك في نور الله إعجاز وتقديم سعد المعاني. تلا قرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم مع جولة جديدة حول العالم الإسلامي يقرأها على حضراتكم على عربي يبحث مجلس الوزراء في اجتماعي لأوم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عددا من الملفات الاقتصادية والأمنية والملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بحيث تحصل الدولة على حقها باستبداد فارق الأسعار ويتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المفذولة لحل أزمة البوتجاز والصولار حاليا ومن بينها تطبيق نظام توزيع الصونات البوتجاز من خلال الكوبونات وذلك خلال شهرين أو ثلاثة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ينظم اليوم الأفضل الشريف احتفالية بمناسبة البدء في تطبيق مشروع الذكاءات المتعددة بإمعهات الدكتور طلعة النموذة وأوضح وكيل الأزراء الشيخ عثمان زوبعة أن المشروع يهدف إلى دفع تنمية القدرات المعرفية وتحقيق تميز العقلي والفكري لجميع الطلاب بل إلى تنمية القدرة على الفهم والاستعاب العقلي والفكري وليس مجرد التلقين أو الحفظ وبطرق علمية جديدة تتمثل في الذكاءات المتعددة والذكاء العلمية في المدارس والمعاهد الأزهرية الذكية اوضح المستشار الاعلامي لاستفارة المصرية في الصين احمد سلام ان مباحثات وزير الخارجية محمد كامل عمر ستناول سول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الاستثمارية والسياحية بالاضافة الى بحث قضايا الشرق الاوسط وفي مقدمتها الاوضاع في سوريا وعشر السلام لان وزارة الخارجية الصينية اصدرت بيانا اعربت فيه عن ترحيبها بهذه الزيارة والتي تعد مهمة للجانبين في إطار تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفقت لبنة الاقتراحات بمجلس الشعب أنت على تعديل قانون الانتخابات الآسية بحيث يصبح من حق المرشحين إطلاق الدعاية الانتخابية اعتبارا من فتح باب الترشح بدلا من الوضع الحالي الذي يقتصر على ثلاثة أسابيع فقط قبيل الاقتراع. ويتضمن التعديل استمرار الدعاية في حالة الإعادة عقب إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى وحتى منتصف اليوم السابق على تصويت وقد وفق عمر شريف مساعد وزير العدل على التعديل وطالب بسرعة اقراره وعرضه على المحكمة الدستورية العليا للعمل به فورا يعقد اليوم في روما المؤتمر الوطني الاول لمنظمة الاتحاد الاسلامي الايطالي وهي منظمة جديدة تهدف لتمثيل المسلمين في ايطاليا فيما يخص العلاقة مع المؤسسات الدستورية ومن المتوقع أن يشارك 150 مندوبا في المؤتمر التأسيسي للهيئة الإسلامية الجديدة يمثلون أكثر من 250 مسجدا في جميع أنحاء البلاد وتبدأ الفعاليات بندوة حول دور الأديان في التغيرات والتي طرأت على البحر الأبيض المتوسط تشهد مشاركة ممثلي مؤسسات أكاديميين من إيطاليا والمغرب ودول أوروبية أخرى في عقوبها انتخاب الأمين العام ومسؤول المنظمة الجديدة يذكر أن الاتحاد الإسلامي الإيصالي الوليد يجمع اتحادات إسلامية صغيرة نشأت قبل أكثر من عام وتدير عددا من المساجد إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام جولتنا الصباحية حول العالم الإسلامي نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تقرأني الكريم من القاهرة أي الإخوة المؤمنون نبقى الآن مع جولة في شبكة المعلومات الدولية التي أعدها لنا الزميل محمد عبد الهادي. وفي جولة اليوم نبدأ بموقعنا موقع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وتجدون على صفحته الأولى مواد إذاعية جديدة يمكنكم تحميلها وكذلك الاستماع إليها. ومن ذلك سهرة خاصة عن القارئ الشيخ عبدالعزيز علي فرج من إعداد وتقديم الزميل السيد صالح. كذلك هناك أيضا حلقة جديدة من برنامج بريد الإسلام. نتعرف فيها على سؤالين الأول على من تجب زكاة الأرض الزراعية على ملكها أم على المستاجر لها ونتعرف على معنى الحديث النبوي الشريف إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف هذه الحلقة خاصة بالزميل عبد الناصر أبو زيد أما برنامج في مكتبة عالم سيواصل الدكتور محمود خليل حواره مع المفكر الإسلامي بهاء الأميرة وأيضا نجد ابتهالا للشيخ السيد النخشفندي يدعو الله تعالى فيه قائلا يا رب وحد شبلنا واجمع على الحق البلاد ولمن فاتهم متابعة أسماء الفائزين بمسابقتين مع كتاب الله في رمضان التي قدمها لنا الزميل أحمد عبد الظاهر وكذلك مع حجاج بيت الله الحرام التي قدمها لنا الزميل عهد العبد القادر يمكنكم التعرف على أسماء الفائزين بالمسابقتين من صفحتنا على الفيسبوك وعنوانها الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة وضعنا لكم تسجيلا كما وضعنا أيضا ملسا نصيا بأسماء الفائزين ونختم جولتنا في المواقع الإلكترونية مع موقع رابطة الأدب الإسلامي وفي تعريفهم للأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون وفق التصور الإسلامي ومن خلال الموقع نتعرف على الرابطة وعلى نشاطها وأخبارها وكذلك تقدم لنا عددا من الشخصيات الإسلامية الأدبية منهم أنور الجندي وأحمد هيكل والدكتور عبد الحليم عويس وغيرهم من رموز وأعلام الفكر الأدبي الإسلامي كذلك أخوة الإيمان هناك أرشيف لأعداد مجلة رابطة الأدب الإسلامي العالمية ويمكن لرواد الموقع الاطلاع والتحميل لإعداد هذه المجلة في الختام أشكركم مع هذه الجولة عبر شبكة المعلومات الدولية وأشكر الزميل محمد عبد الهادي على هذه الطائفة الإخبارية إخوة الإيمان أشكركم وحياكم الله وأشكر الزميل عاصم محمد من هندفة الهواء وكان معنا مشرفا على هذه الفترة الزميل علاء أورابي الإشراف العام محمد عبيضة حتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا وافتح لي وسلم صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله